نبدا باذن الله تعالى في تناول اشرف موضوعات التوحيد واعظم موضوعات التوحيد الحديث عن اسماء الله وعن معتقد اهل السنه والجماعه في اسماء الله الحسنى وبدايه من هذه المحاضره اللي حنستمر فيها عده محاضرات متواليه لكي نبين معتقد اهل السنه والجماعه في اسماء الله الحسنى وانتو درست في اوصاف الله ما يكفي لان تتعرفوا على اسماء الله عز وجل بمجرد بس ما نعرض القضيه لو وجدتم شيئا غريبا ليس عليه دليل من كتاب الله او من سنه رسوله كما تعودنا لا تعتقده وارفع يدك قل يا شيخ والله هذه انا لا استوعبها ولا افهمها وهذه غير مقبوله او شيء شاذ او شيء غير منطقي تستطيع ان تقول ما تقول بس اهم حاجة ان وجدت الحق بدليله يبقى خرج النوازع النفسية والاعتقادات المألوفة اللي الافها الناس الى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول هو احنا هنفهم العقيدة ازاي ان ما كانتش العقيدة مبنية على دليل وعلى المنهج اللي علمناه من تقديم النقل على العقل عنده التعارض يعني لو تعارض العقل مع النقل بنقدم ايه بنقدم النقل لو تعارض النقل مع هوى الانسان يقدم ايه يقدم النقل مش ده المعتقد اللي احنا قلناه يعني لما يكون ده معتقدنا يبقى ان شاء الله حيحكمنا الامر بشكل جيد بإذن الله تبارك وتعالى طيب احنا هناخد بعض القواعد اللي قالها الشيخ محمد بن صالح العثيمين وركزوا معايا الله يبارك فيكم بقى اول القواعد اللي اتكلم عنها الشيخ ابن عثيمين عدوا معايا بقى يا اخبر بيقول القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنة أسماء الله تعالى كلها إيه حسنة دي قواعد أو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل اسماء الله كلها إيه حسنة أي بالغة الحسن أو بالغة في الحسن غايته قال تعالى قال الله تعالى لله الأسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات, ك... لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا يعني معنى كده إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تدل على الحسن المطلق من خلال النص يعني النص اللي ورد فيه اسم إن ما كانش الاسم ده هو فيه حسن مطلق ما يباش من اسماء الله الحسن طيب اسماء الله اللي وردت في منها اسم يرد بمفرده زي ما هو ضرب مثل هنا قال مثال ذلك الحي الحي هنا اسم والاسم هنا كلمة واحدة الحي اسم أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا يلحقها زواب الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها الاسم هنا لاحظوا معايا ان اسم الحي عبارة عن كلمة واحدة من غير اضافه يعني ليس مضافة نقول مثلا في مقلب القلوب او في قول الله تبارك وتعالى ان الله بالغ امره فاتر السماوات والأرض يعني لاحظ هنا إن الحي لما يذكر كاسم بمفرده يختلف عن الاسم حال إضافته الخلاف في إيه؟ إن الاسم المطلق أو الاسم اللي هو بالغ الحسن زي الحي مش محتاج لإضافة عشان تبين الكمال والحسن اللي فيه بخلاف البالغ هم إن الله بالغ أمره يبقى الكمال في إضافة البالغ إلى أمره وليس الكمال في أن تقول إن الله بالغ لأنه لمول يقول إن الله بالغ واسكت يبقى ده فيه حسن مطلق ولا الحسن المطلق في أن تقول بالغ أمره إذن الإضافة هنا هتفرض عليك إن فيه اسم حسنه يظهر من خلال الإضافة واسم حسنه يظهر من خلال إطلاق اللفظ من غير إضافة أنتم معي ولا متشمعوا يا أخوان نحن تضيئات هذا يعني ان نحن نتعامل مع نوعين من الاسماء اسم حسنه من خلال الاضافة واسم حسنه في الاطلاق هو ده اللي يعنيه الشيخ ابن عسيمين لما قال اسماء الله أسماء الله تعالى كلها حسنة حسنة سواء مطلقة أو, إيه؟ او مقيدة او مضافة فالاسم المضاف والمقيد ايضا من الاسماء الحسنة بس حسنه فين في الاضافة لكن الاسم المطلق اللي مش محتاج اضافة ده الحسن موجود فيه في اي موضع يارد فيه في النص سواء انا اضفته او فصلته بخلاف الاسم التالي بقول ان الله بالغ امره فلو فصلتني البالغ يبقى في الحالة دي مش هيباني الحسن الا من خلال الاضافة ممكن الشخص يقع في النقص من خلال فصل هذه الاضافة لاحظوا معي وبعد يقول ايه ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى طيب العليم اسم متضمن للعلم الكامل فاكرين وانا بقول لكم مثلا ما الفرق بين العليم والتعليم بين علم وعلمة عالم ده يدل على وصف ذاتي وعلم يدل على وصف فعل لله عز وجل فاكرين الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال لاحظوا معي في النقطة دي فبيقول العليم دل على وصف العلم الكامل وده وصف ذاتي لله تبارك وتعالى العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر ما ذكر وأيضا وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها هو عايز يقول إن العليم فيه العلم الكامل الصفة اللي فيها منتهى الحسن ما مايش لا منقسمة إلى كمال ونقص بحس عند التجرد يعني بحسن نقول لا قيدها من موضع الكمال لا العلم هنا صفة كاملة في الحسن يبقى الاسم اللي ربنا ذكره من أسماء الحسن العليم دل على الحسن المطلق اسم مطلق في الدلالة على الحسن لكن لاحظوا معي هنا برضو ومثال ذلك الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمه الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبادي من هذه بولدها إلى أن قال الشيخ والحسن في أسماء الله تعالى خلي بالك يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه الى غيره يعني ممكن الاسم الواحد فيه مطلق الحسن فلو انضف الى اسم اخر يظهر حسن جديد من خلال الايه الاضافه عشان حيفسر لنا في الروايات اللي وردت في اسم الله الاعظم عندما يجتمع اسم الحي مع القيوم هيظهر معنى جديد يشعراني بعظمه ليست في سائر الاسماء المنفرده فالعظمه هنا هتكون عظمة نسبيه بمعنى ان عند اجتماع الحي مع القيوم هيبقى اسم الله الاعظم على ان فيهما عند اجتماعهما معنى ليست أو ليس في جميع الاسماء الحسنى حتى انه وهذا سوف نعرضه باذن الله تعالى وأظن ان قلت لكم الكلام ده في دلاله المطابقه والتضمن اللزوم ان جميع الاسماء الحسنى تدل باللزوم على ان الله ايه حي قيوم ليس العكس اذا عند اجتماع الحي مع القيوم يبقى فيه معنى جديد ليس موجودا في المعاني السابقه طيب نتابع ضرب مثل بالعزيز الحكيم قال عند اجتماع العزيز الحكيم يقول فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزه في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر غير الكمال اللي في الاسم المنفرد خلي بالكم يا اخواننا طيب حننتقل إلى الثانية ركزوا معاش الكلام اللي جاي صعب شوية كنا احنا ذكرناه في موضوع الصفات لكن القضيه علشان اخواننا اللي هم اول مره يحضروا او حضروا بعض المحاضرات فقط تبقى صعب عليهم اسماء الله تعالى اعلام واوصاف ركزوا معايا في القاعده دي اوي عشان تشوفوا النظام اللي احنا عملناه في تتبع الاسماء او القواعد او الضوابط هل هذا ما قاله الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ محمد بن صالح العسلمين ولا احنا بب... جئنا ببدعه ما انزل الله بها من سلطان خليكم معاهم شوفوا الكلام اسماء الله تعالى اعلام وايه فاوصاه اعلام باعتبار دلالتها على الذات واوصاف باعتبار دلالتها عليه من المعاني باعتبار ما دلت عليه من المعاني يعني الوقت اسم الغفور الغفور اسم من اسماء الله فانا لما اقول لك من الغفور تقولوا ايه الإسم الاسم علم على على ذات الحق سبحانه وتعالى طب اقول لك من السميع ها الاسم علم على ايه على ذات الله عز وجل طب ما انت قلت لك من الغفور قلت الله ومن السميع قلت الله هقول لك من البصير حتقولي برضو الله في كل اسماء الله لما اسالك حتقولي الله ليه لان كل الأسماء لابد أن تكون أعلام على ذات الحق سبحانه وتعالى. طب واحد اللي تم الفرق بقى بين السميع وبين البصير وبين الغفور وبين الرحيم. هل الفرق هيبقى باعتبار الدلالة على الذات ولا باعتبار الدلالة على الصفات؟ باعتبار الدلالة على الايه؟ على الصفات. يبقى إذن لابد في أسماء الله أولاً. أن تكون أعلى ماذا كده برضو؟ ولا بد ثانيا أن تتضمن إيه؟ الصفات يبقى لازم الحكتين مع بعض عالمية الاسم ودلالة الاسم على الوصف مش ممكن يبقى اسم غير كده لأن الوصف الوحده ما هوش اسم يعني ما يدرش نقول على الوصف ده علم على ذات الله ماذا كده برضو؟ يعني حضرب لك ما هو الشيخ ابن عسيمين حضرب وقلنا نقرأ كلامه بس أنا بوضح الكلام بالفهم الصحيح اللي تعرفه تستوعبوه انما واحد يقول لك انا قرأت كلام ابن عسيمين قرأت كلام الشيخ ابن عسيمين اه بس القواعد انت تجيبها دي غريبة والله يبقى انت محتاج تعد النظر تاني في كلام ابن عسيمين ليه اهو اسماء الله تعالى اعلموا اوصف اعلموا باعتبار دلالته على الايه هه؟ على الزل واوصف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الاول مترادفة لدلالته على مسمى واحد وهو الله عز وجل اش كده برضو؟ يعني اقول لك من السميع هتقول لي الله من البصير الله الى اخر الايه اعيدها تاني السؤال بيبقى عن ايه عن الذات اقول من كذا من السميع من البصير يبقى السؤال عن ايه <تصفيق> الذات عالمية اعلام وهو بيسال اكثر من سؤال يقول من السميع من البصير ليه يبين ان في فرق بين اسم السميع وبين البصير باعتبار الدلاله على الذات ولا الصفات باعتبار الدلالة على ايه على الصفات احسن فهنا الشيخ ابن عثيمين يقول لك ايه وهي بالاعتبار الاول مترادفه لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني اللي هو الدلاله على ايه الصفات بقول متباينة لدلاله كل واحد منها على معناه الخاص يعني الحي يقول لك مثلا الحي العليم القدير السميع البصير الرحيم الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى الايه؟ العليم ومعنى العليم غير معنى القدير يبقى الفرق بين الاسماء باعتبار الدلالة على الصفات ولا باعتبار الدلالة على الذات؟ ها باعتبار دلالة على الصفات لو جيه واحد قال لك ما فيش فرق بين الاسماء والصفات والاسماء هي الصفات يبقى ده مذهب ومذهب سليم عبدا오 معتزد اسماء الله تعالى اعلاموا وايه واوصاه اعلام باعتبار دلالتها على الذات عرفنا ليه يبقى دلوقتي لما نقول مثلا ان عالميه الاسم شرط لاحصائه والتعرف عليه الكلام ده هل هو كلام ابن عسيمين ولا كلاماني قولوا يا اخوانا كلام الشيخ ابن عسيمين نفسه بيقول ان عالميه الاسم اسماء الله اعلام وايه وأوصاف. بس كل القضية ان احنا عبرنا عن كلام المعسيمين باسلم مبسط يقدر يفهم العام بسرعة يعني لازم تدور على الاسم ما تروحش تجيب فعل وتقول عليه ايه اسم هو فعل اي واحد حيش لك فعل فانت ازاي عملته اسم فانت اقبلك ازاي بيقول وانما قلنا بانها اعلام واوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذو الرحمة عشق نرجع بقى الموضوع العالميه والوصفيه خلينا نركز عليه الشيخ ابن عسيمين بيقول ايه بيقول وانما قلنا بانها اعلموا اوساط لدلالة القرآن عليه كما في قوله وهو الغفور الرحيم خلي بالك هو بيركز هنا على اسم الله الرحيم الرحيم هنا اسم ولا وصف ها؟ اسم يتضمن الدلال على, ايه؟ على الوصف وقوله وقولي وربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمة خلي بالك شوف الشيكونوا سايمين جايب هنا ايه جايب الرح... الرحيم وجايب الرحمه عشان يفرق لك بان الرحيم اسم والرحمه صف وان الرحيم تضمن الدلاله على الايه؟ على الوصف خلي بالك فبيقول لك ايه فان الايه الثانيه دلت على ان الرحيم هو المتصف بالرحمه يبقى الاسم هنا هو يلزم فيه العلميه والوصفي مش كده برده يبقى لازم علاميه الاسم ودلالة الاسم على الايه يبقى اسماء أعلام واوصاف فاحنا قلنا عشان نجيب اسم يلزم فيه ان يكون علم على ذات الله علاميه الاسم والثاني دلاله الاسم على الايه على الوصف قالوا انت جبت كلام ما انزل الله به من سلطان طيب هل الشيخ من المساهمين حد قال له الكلام ده حد قال له ان انت جبت ده ما ينزل الله به من سلطان كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الكلام واغلب الموجودين في الساحة الان يقولوا امين شيخنا لانه كلمه حق كانت لكن لما جينا قلنا الكلام قالوا لا ما انزل الله به ما احنا اتعلمناه من شيخنا اهو قدامكم اهو جايب حاجه من عند طب اسمعوا ما في وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل وقالوا ان الله سميع بلا ايه اللي يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والوصف سميع بلا سم زي ما قلت لكم هنا ان واحد اسمه سعيد حد هنا اسمه سعيد ها في حد قاعد اسمه سعيد قولوا اهو سعيد هو بيدحك ما شاء الله هو اسمه سعيد فلو واحد دخل وقال اين سعيد مش هتدي له اي حد بيدحك كله خد ينفع يبقى سعيد انه مبسوطة لكن سعيد اسم علم على ذات الشخص فإن لا مبسوط يقول ما شاء الله اسمي على ايه على مسم... اسمي سعيد موصوب بالسعادة يبقى السعادة صفته وسعيد ايه اسم سعيد اسم علم على ذاته دي العالمية ويدل على وصف السعادة فيه يبقى فيه الوصفي مش كده انما لم يقولوا سعيد ولا ايه زعلان ومكشر وكده يعني اقول اسم علم على الايه على الذات بس بلا وصف يبقى الأولاني أن نقول سعيد عالم على الذات لما يكون حزيل يبقى سعيد بلا سعادة سعيد اسم بس ما فيش فيه صفر هل ده يبقى فيه حسن ده زعلان كل ما تزعلش يا سعيد ربنا حيفرج هك عليك إن شاء الله عز وجل ودعي ربنا يوفقك عشان يتبسط أخي فلك إزاي فلما يبقى مبسوط وسعيد يبقى اسم على إيه على مسمى يبقى فيه كمال يبقى الحسن في أن تكون أسماء على مسمى اسماء اعلام على الذات تتضمن الايه الصفار يبقى يلزم في الاسم حكيه عالميه الاسم ودلالته على الايه على الواصل اللي يقول لك بغير كده يبقى على منهج السلف قولوا يا اخواني انا عايز كنت اللي تحكمه في المسألة فاللي يقول لك سمع بلا سمع زي سعيد بلا سعادة المعتزل قاسه الحق على ايه على الخلق بقياس تمثيل زي ما قلنا قبل كده فقالوا سميع بلا سمع ليه أصلحنا لو أثبتنا سمع هيبقى زي سعيد انه سعيد بيسمع بأوزر. أو سميع بأوزر شفت بقى ازاي فقالوا لا سميع بلا سمع او سميع بذاته والاسم هو الوصف ايه دي لا يقول هذا الا اهل الضلال من المعتزلة ومذهب المعتزلة مذهب هداية ولا مذهب ضلاله. قولوا يا فاللي فالليقول لك ما فيش فرق من الاسم والوصف مذهب مذهب ضلاله، مش مذهب يديا ابدا ابدا يا اما هو يكون ما هوش فاهل ودي مصيبة يا اما يكون بيلبس على الناس القضية وتبقى المصيبة اعظم لكن الكلام واضح مش محتاج لكلام كتير وبهذا علم ضلال أهو من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل وقالوا ان الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزه وهكذا وعللوا ذلك بان ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء اسمعوا حكايه تعدد القدماء دلوقتي هم بيقولوا ايه احنا لو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خالق فيلزم لكي يكون خالقا وجود مخلوق منفصل عن الذات الالهي ما هو المخلوق شيء والخالق شيء تان فقولوا عشان يبقى خالق وموصوف بالخالقية يلزم وجود مخلوق طب الكلام ده هو ربنا سبحانه وتعالى موصف بالخالقية ازلا وابدا قالوا يبقى فيه مخلوق ازلا وإيه وابدا فالله عز وجل الوصف اللي بيصفوه بيه وده الوصف ده ما فيش دليل عليه والوصف وصف اخص وصف الله عنده منه قديم اللي هو الاول الذي ليس قبله ايه شيء فقولك هو قديم فلو قلناك من المخلوق قديم يبقى حيلزم تعدد القدم هذه الشبهه اللي من اجلها نفوا اوصاف الحق سبحانه وتعالى فقالوا احنا نقول ربنا سبحانه وتعالى خالق وليس موصوفا بالخالقين رازق ولا يتصف بالرزق سميع بلا سمع ان يلزم عشان يبقى سميع وجود من يسمعهم وهكذا هذه الشبهه طبعا كلام باطل لا يدل على شيء حاجة تانية كماني الشيخ بن يرد بيرد عليهم يقول ايه بيقول هذا الكلام باطل ليه هذه العله عليله بل ميته لدلاله السمع والعقل على بطلانه السمع ايه المقصود بالسمع الاول ها انا قلت لكم انما يقول كلمه سمع دلوقتي بيستخدمها علماء العقائد دي المقصود بها ايه النقل ها الوحي كتاب والسنه الخبر السمع كل دي مصطلحات بمعنى ايه واحد فلأن, فلان الله وصف نفسه باوصاف كثيره مع انه الواحد الاححد ان بطش ربك لشديد انه يبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد كلها اوصاف لرب العزه سبح وصفعا وصف فعل سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق والذي قدر والذي المرع. فجعله ففي هذه أوصف لموصف واحد ولم يلزم من ثبوت هذه الاوصاف يعني تعدد القدماء فربنا سبحانه وتعالى واحد وهذه الاشياء خلقها بقدرته وخلقها بصفاته ولا يلزم من ذلك تعدد القدماء لكن الكلام اللي عايزينه هو اللي جاي بقى واما العقل فلان الصفات ليست ذوات بائنه من الموصوف اللي يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصف لاحظوا معي اكبر انا لما اقول لك الحي موصوف بايه اسمع الحي موصوف بايه بالحياة ما الفرق بين الحي والحياة الحي اسم والحياة والحي هي صفة الحياة صفة قائمة بالموصوف مش كده برضو يعني هل شفتوا مثلا نقول لك الحياة صفة منفصلة عن الحي بحيث ان الحي في ناحية والحياه في نحيه فنقول دول اثنين هما فتتعدد القدماء هل هذا فهم العقلاء ولا فهم الايه بلاش اقول لك ازاي الحياه صفه الحي وافهم من الحياه شيء يختلف عن فهم لاسم الحي ايه الفرق بين الحي والحياة اقول لك الحياة اسمه الحياة وصفه والحي ايه والحي يتضمن وصف الحياة فافهم من اسم الحي ان ذات الحق سبحانه وتعالى موصوفة بالحياة ازلا وايه وابدا لكن ان الحياة شيء مستقل عن الله ومفصولة عن الحق سبحانه وتعالى فتقول لي مفيش فرق بين الاسم والوصف من يقول كده أهوا وأما العقل فلاĀن الصفات ليست الزوات باقنة من الموصوف كلمة باقنة يعني منفصل. حتى يلزم من ثبوتها التعدد وانما هي من صفات من صفات من اتصف بها فهي قائمه به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفه الوجود وكونه واجب الوجود او ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه او وصفا بغيره معنى الكلام ده ايه يعني اقول لك مثلا سعيد معلش سعيد استحمل سعيد بيضحك يبقى كده موصوف بايه بالسعاده اسمه سعيد وموصوف بايه بالسعاده وبرده كريم في صفه الكرم وان شاء الله يكون في صفه الكرم يعني خلي بالك ازاي مضياف في صفه العلم خلي بالك يعني ذات سعيد واحدة لكن تعددت ايه يبقى صفاته اكثر من ايه من اسمائه ولذلك اقول لك باب الصفات اوسع من الاسماء فانت لو قلت ان الصفات هي الاسماء يبقى في هذه الحالة سميت سعيدا باسم لم يسمي نفسه به فهم النقطه دي اخونا فهمنا كويس يبقى احنا بنفرق بين الاسم وبين الوصف شتان بين الاسم وبين الوصف فاللي ما يقدرش يفرق بين الاسم والوصف يبقى مش هيعرف يفهم الناس ابدا حقيقة اعتقاد اهل السنة والجماعة أبدا. لازم تفرق بين الاسم وبين الصفة فممكن ممكن واحد يتصف بأكثر من وصف ربنا سبحانه وتعالى أسماء لا تحصى ولا تعد واوصافه أيضا لا تحصى ولا إيه ولا تعد وكل اسم تضمن وصف وليس العكس وبهذا كلمت لكم آه علم أن اسم الظهر أن الظهر ليس من أسماء الله تعالى احنا قلنا دلالة الاسم على الإيه على الصفة فخرج بدلاله الاسم على الوصف كشرط لاسمى الحسنى اسم الظهر ليه لان الظهر اضافته الى الله عز وجل او ذكره في حق الله من باب اضافه المخلوق الى الخالق وليس من باب اضافه الصفه للموصوف وهكذا زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الاسماء المقيدة انت عضدي ونصيري العضد بيطلق على الجزء اللي هو من الكتف لغايه الايه الكوع كده ده اسمه العضد فهل ربنا سبحانه وتعالى هو عضد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود خالقه ومقويه وناصره فالعضد هنا ما هوش اسم من اسماء الله زي الظهر ده نص كلام الشيخ ابن عثيمين لا لا المرفق معلش من المرفق ده العضد وبهذا أيضا علم أن الظهر ليس من أسماء الله تعالى لانه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحق بالأسماء الحسنة ولانه اسم للوقت والزمن والزمن مخلوق والوقت مخلوق قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر يريدون مرور الليالي والأيام فأما قوله قال الله قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الضهر وأنا فأقول لك تابو أنت ما جبتش الظهر ليه لأن انتفى فيه شرط من الشروط الاسم لابد أن يدل على, الإيه؟ على الوصف فين الوصف اللي هنا مفيش وصف دي من إضافة مخلوق إلى, ايه؟ الى خالق وليس من إضافة صفة الموصوف لازم يكون صفة الموصوف فقد الاسم على الوصف شرط من شروط إحصاء الأسماء وعلى بكرة هنكلم على الشروط بالتفصيل أنا بس بدي لكم ازاي ان احنا نستنبط مثل الشروط لمن يفهم عقيمة قال السنة الجماعة اللي قرأ كلام نوعسيمين وفهمه والله هذا حفظناه وقلتلكوا قبل كده احنا سجلناه ونسجل العشاء نحفظه واستوعبنا مراد الشيخ منه وكان سبب في ان احنا نضع هذه الضوابط اللي بها يسر الله عز وجل في التعرف على اسمائي اسم الاسم فانا بقول على اساس ان اللي اللي مش فاهم كلام نوعسيمين او واحد ينكر عليك وقولك لا هذه الشروط باطلة وما ما من الله أنا أفهم على طول إن ما قرأ كلام ابن عسيمي، ولو قرأ يبى إيه مفهوم، يبقى اللي زي كده محتاج الأول إنه هو يدرس إيه كتاب ابن عسيمي، صح؟ وأنا ما تعمشي نفسي في إنني أجاد واحد أو أتكلم مع واحد وأناقش واحد هو مش عايز يفهم حتى كلام الشيخ ابن عسيمي كده حتى يعمشي على فاض؟ طيب مثال، فلا يدل على أن الظهر اسم الظهر من أسماء الله تعالى. وذلك أن الذين يسبون الظهر إنما يريدون م... الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قولي وانا الظهر ما فصره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فهو سبحانه وتعالى خالق الظهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الظهر ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر الله هو المقلب بفتحها معلش خليكم معايا وركزوا معايا القاعدة الثالثة أسماء الله إن دلت على وصف متعدد تضمن ثلاثة أمور دي حنسيبها لين يعني ما يش معانا في في المسألة حندجع لها في وقت لاحق لكن خلينا في القاعدة اللي بعدها لأنها مهمة جدا دلالة أسماء الله تعالى على ذات وصفاته تكون بالمتابقة وبالتضمن وبالالتزام فكرين أفكر انا درست لكم محاضرة كاملة قلنا فيها اسم الله الرحمن يدل بالمطابقة على ايه ذات الله وايه طيب دلاله اسم الرحمن على صفة الرحمة وحدها ها؟ الرحمة وحدها ها؟ على ذات الله على ذات الله وصفة الرحمة على صفة الحياة فاكرين الكلام ده ولا لا ان اسم الله الرحمن دل على ذات الله بايه الله. تضمن ولا مطابقة طب اسم الله يدل على ذات الله اسم الله الرحمن يدل على ذات الله بدلالة ايه الله. تضمن عند مين طب وعند المعتزلة الله. كلام كده كويس لأن هم اصلا ما يظفت الصفات الصفائة اقرأوا كلامام عسيامين دلالة اسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة بالتضمن ولز مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة بالمطابقة اللي بتضمن الزات والصفة في ايه اللي قال الكلام ده مين انا بقرأ من كلام من يخل يبقى لما يجي واحد يقول لك اسم الله الخالق يدل على ذات الله بالمطابقة ها او خطأ غير مقصود او هو نفسه مش فاهم مش كده برضو يعني في كتاب معارف القبول خطأ غير مقصود لكن لما يدئنه على خطأ الغير مقصود على ان هو ده معتقد السلف في بعض كتب الاخوة اللي بتكلموا في هذه المسألة يبقى هم مش فاهمين الكلام او خطأ غير مقصود على خطأ غير مقصود ما يشعر بيها زي بعض خبالك إزاي؟ لكن نص كلام الشيخ ابن عسامين هو نص كلام المقيم ده نقلوا من كلام المقيم في بداية الفوائد فبعض الناس يقول لك لا اسم الله يدل على ذات الله بالرحمن يدل على ذات الله بالمطابقه جبت الكلام ده منين علشان احنا قلنا الكلام استصعبوه لكن هو نص كلامنا العسيمين اهو ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. يدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام هو والالتزام هو ما هنا والالتزام احنا اللي فيها على اساس من خلال القراءة فرقنا بين الالتزام والايه واللزوم كويس او كده يبقى هو بيفرق ان الاسم يتضمن الايه الوصف خلي دلالة الاسم على الوصف مهمة جدا جدا ان اي اسم من اسماء الله لابد ان يتضمن الوصف يبقى لازم عشان اقول ده اسم من اسماء الله الحسنى ان يكون اسم يتضمن الدلالة على على الوصف يعني احنا عرفنا الوقتي علامية الاسم واضحة كنا يعني ينفع اجيب وصف واعملوا علم على الحق سبحانه وتعالى ها يعني مقول لك وصف زي ايه الفعل دل على الوصف الله يتوفى الانفس حين موتها يتوفى صفة التوفى وصف الرب العزة والجلال لانه قال يتوفى مش كده طب التوفى هم اسم ولا وصف ينفى عمله اسم ليه لان شرط العالمية مش موجود هو هنا وصف اللي يخلي اسمي ايه فانت لو قلت لا هقول المتوفر يبقى انت جبت العالمية من عندك ولا من النص قول يا اخوان انا عايز كنت اللي تقوم طيب الله الذي الله يتوفر الفس حين موتها والتي لم تمت في مناء فيمسكوا يمسك هنا وصف فعل ده اللي على وصف الامساء مش كده طب ايه الامسك هنا وصف ولا اسم ها ينفع قولي الممسك العالمية هنا انت جبتها من عندك انت لان هو هنا ذكر فعل فانت حاولت ليس فيمسك التي قضى يمسك هنا معموله في المصحف بالاخدر وقضى قضى القاضي ينفع هو مفيش واحد شيخ يتحمل مسؤوليه هذه التسمية يعني دلوقتي احنا قلنا في نتيجة الدراسة وإن شاء الله عز وجل حتيجي في الحضرة اللي جاء بإذن الله تعالى هنتكلم على الموضوع مفصلا جزء جزء وحنعرف القضية بتفاصيلها بإذن الله تعالى لا يستطيع أحد على الإطلاق أن يتحمل مسئولية تحويل الأفعال إلى أسماء وقول لك يشترط فيها الكمال طب حدد أنت الكمال فيجي حدد الكمال فيعجز ما يقدرش ليه؟ أنت لو قلت المتوفي والله فيها كمال ولا ما فيها كمال؟ بقول لك اسماء رب العزه والجلال ليست توقفي على النص طب رد علينا بقى يا شيخ هو بيقول كلام لكن عند الواقع ما يقدرش يجاوب ولا يعرف اتصرف هل يجوز ان نسميه عبد الممسك استنادا الى قول تعالى فيمسك الذي قضى عليه الموت عبد القاضي عبد المرسل اخبارك ازاي كتير بقى عد بقى فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه لو حبيت اخد خول ده فعل كده وصف التخوير سابت او بالنص كده وصف لكن انا عشان اجيب العالمية واخليه اسم فاسمه ايه المخول مين بقى اللي يتحمل من المشايخ او الدعاء او اي واحد يتكلم في اسماء الله مسؤوليه تسمية الله عز وجل بالمخول محدش يقدر انا ما اقدرش ولا الشيخ عادل يقدر ولا اي واحد فيكم يقدر ولا اي واحد من اللي بيتكلموا بيقول يجوز ولا يجوز وقاعد بيتكلم في المسألة يقدر ليه لان بعض الناس يقول لك ايه الاسماء ليست توقف على النص ويجوز الاشتقاق واحول الفعل الاسم طب تقدر تتحمل المسؤوليه دي يعني ما هو دلوقتي انت بتقول للناس يجوز وحطوا انتم من عندكم وسموا ربنا سبحانه وتعالى بالاسماء اللي انتم عايزينها طالما ورد الفعل في القران بس دور فيه كمال انت بتقول للناس اعملوا كذا طب تطبع على نفسك الأول وعملها ما يقدرش الحكاية مش محتاجة الكلام كتير والكلام واضح فيه نكا... نكا... نكمل كلام الشيخ بن عسيمين تعال بقى للقاعدة دي القاعدة بتاع اللي هي دلدة الأسماع على الصفات مطابقة وتضمن ولزوم أظن دلوقتي إحنا فهمنا لإن إحنا فابناها بكده والكلام فيها واضح مش كده برضو قلنا. القاعدة الخمس مش هطول عليك كتير إن شاء الله عزيزي اسمعوا كده قول اسماء اسماء الله تعالى توقيفيه لا مجال للعقل فيها نيجي بقى المعنى توقيفي اسمعوا بقى اسماء لا توقيفيه لا مجال العقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها للاسماء على ما جاء به الكتاب والسنه فلا يزاد فيها ولا ينقص يعني ايه لا يزاد فيها ولا ينقص يعني الاسم زي ما هو زي ما ورد برسمه في المصحف او برسمه عن نبينا صلى الله عليه وسلم طب ينفع احول من فعل الاسم لا ما ينفعش ابن بقول ايه لان العقل لا يمكنه ادراك ما يستحقه تعالى من الاسماء فانت لما تجيب وصف وتحاوله الاسم او فعل وتحاوله اسم وتقول ان الاشتقاق هو دي عقيده اهل السنه والجماعه اقول يا رجل ازاي كلام ادي له الشيخ المعصيم له بقول ايه لقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به ان السمع والبصر والفؤاد كل الالك كان عنه مسؤوله وقوله قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اذا دلوقتي لما يجي واحد يحول الوصف الاس أو يحول الفعل الاس بحجة إن هو بعقله يجوز انه يشتق ويسمي ربنا بما يشاء بشرط الكمال سيقع ويزل وقد يقول على الله بلا علم ويقول أيضا ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سم به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الادب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص الشرط اللي هو سبوت النص يبعد شرط اصيل وقال به من سبق ولنا استحدثته قولوا يا خونة. يا ريت تبين المسألة دية للاخرين لما حد يكلمك فات له والله إيه. سبوت النص ده وارد في كلام اهل العلم واحنا طبعا في الشروط دي كلها احنا بقول الكلام ده اجمالا على اساس هذا كلام الشيخ ابن عزيمين واستطيع ان احنا نعمل ايه نجيب كلام الائمه زي كلام من حاجة. كلام من حزم كلام التيمين كلام من القيم واحد واحد ونطلع لكم من نفس الكلام اللي قاله الشيخ ابن عزيمين بس احنا هنمسك كل شرط بالاسلوب بقى اللي انت تستطيع به تطبقوا على الاسماء صلوا على رسول الله احنا هنحاول نبين تطبيق هذه القواعد على الاسماء عملي يعني انا ما ينفعش ان انا اقول كلام وقواعد واسيبكم القواعد تعرف تطبقها ولا ما تعرفش الان لو حبينا نبحث مثلا على تطبيق عملي في ورود الاسماء في القرآن والسنة فانا لم يقولك الاسم ده ورد في القرآن لو واحد حافظ القرآن ممكن يطلعه بسرعة ممكن ويخفل عن بعض المواضيع والايات فانا لما اسال مثلا هل ورد اسم الله الخلاق فواحد هيجيب لي ايتين مش كده معلش عشان كمبيوتر كده بصوا كده ده في القران بس لوحده القران طلع الاسم موضعين في سرعة قرأ الكمبيوتر القران قال القران كده قرأه خلاص وادي النتيجه قدامكم اهي ده اسم الخلاق اهو شايفينه ان ربك هو الايه سوره ايه اه اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الايه الخلاق الاسم التاني اه واضح يا اخواني طيب دلوقتي احنا خدنا قد ايه علشان نخلص موضوع القران ما كملناش ثانيه او ثانيتين صح يبقى احنا دورنا على اسم فاحنا بعد ما نجيب القواعد نطبق الكلام ده عالم عملي على الأسماء المشهورة وغير المشهورة بحيث نحصل في النهاية على ايه؟ على الأسماء اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة. طيب ده بالنسبة للقرآن ده برنامج صغير موجود على الورد تستطيع المكان تنزله وتبحث عن أي اسم من الأسماء اللي موجود في القرآن اللي في القرآن احنا عافظينه طب دلوقتي واحد يقول لها بتابه والسنة شيء في القرآن وسهل احنا عايزين الكلام على ايه على السنة. السنة ظهرت في كمية مهولة من الموسوعات ولا أحسب أن شيخا لديه من المراجع في السنة ما ليس على الحسب الآن واللي عندي يقولني يعني بقول دلوقتي هات اسم لم يذكر في الأسماء المطلقة أو المقيدة بدليله ويكون النص صحيح وعلى العين والرأس يكون فات في كتاب ما هوش موجود في كتب السنة اللي موجودة على الحسب أنا عندي موسوعة بسيطة حضرها مثلا بس الموسوعة دي عملها وزارة الأوقاف المصري، ودي موجودة على الانترنت البروديوكتور مش جايب بتاع من فوق لكن ايام كان ممكن تهزاء شوية اخر حما تنزلها ولا حاجة عارفينها طبعا شفت الموسوعة دي ايوان كويس كيف موسوعة الحديث الشريف وزارة الأوقاف للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامي يعني اللي مطلع الموسوعة دي مين الأزهر. فكم كتاب صلوا على رسول الله انتوا بعد ما تعرفوا الموضوع هتعرفوا قيمة الجهد الوزل في تتبع هذه الموسوعات حتى وصلنا الى هذه النتائج في عندكم هنا اتناشر كتاب من كتب السن دي موسوعات صغيرة خالص. دي تعرف تنزلها من نت في حوالي ثلاث دقائق او اربع دقائق عن صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنساء والنماج موطأ مالك مسنن الإمام أحمد سنن الداريني سنن الدارا قطن الحميدي سنن إيه؟ البيهق واحد يقول لي مثلا هل من أسماء الله الرشيد؟ فأنا هدور في الكتب دي وهدور في بقية الكتب وده اللي عملناه فعلا فأنا عندي مثلا كلمة حقوله ببحثت عن الرشيد الرشيد هنا معرف بالألف والله شايفين الكلمة يا إخواني أنا كتبها؟ طيب في كلمة او كلمة او اكثر احنا نقول كل الكلمات هات الكلمات كلها الرشيد اين ورد في هذه الكتب الاثناشر دي وزارة الاوافل اللي عاملاها وعلى فكرة الموسوعة دي من من افضل الموسوعات في الدقة لانها مشكلة وبتديك النص بدقة اضف الى ذلك كمان حاجة تانية لما تبحث في موسوعة وزارة الاوقات ما تحطش نقطتين تحت الياء لان المصريين ما تحطش اصلا نقطتين تحت الياء لو حطيت نقطتين الكمبيوتر مش هطل خلي بالك هو بتعامل مع حروف ما بتعاملش مع حاجه الرشيد اين ورد اسم الله الرشيد بحث من في ثلاث مواضع هذه النتيجة كتاب الدعوات في سنن الترمذي في الدعوات في سنن الترمذي برضه حديث ثاني كتاب الايمان في سنن الايه هات لنص الإيمان الايه الامام الترمذي شوفوا يا لاحظوا معايا كده، هو عمل اسم الرشيد باللونه هو الرشيد ده موجود فين في الاسماء اللي ادرجها الوليد بن المسلم اهد الوليد المسلم هو شايفينه لا لا ده مش اسم اللهم ذا الحبل الشديد والامر الايه الرشيد ده اسم ولا موجه اسم موجه اسم يبقى نشوف اللي بعده سنه التلمزي هذه الدعوة لم نجد اسم الرشيد إلا في الإسماء المشهورة عند الوليد المسلم الباقي الوارث الرشيد الصبور قال أبو عيسى هذا حديث غريب الإمام الترميزي من المعلومات اللي حنقولها إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة لما يقول هذا حديث غريب ويسكت يعني ما يقولش حديث غريب حسن أو صحيح أخبرك إزاي؟ ويعين درجة الحديث يبقى غريب لوحده معناه ضعيف كلام الامام الترمز اذا حديث اسم الرشيد لم يوجد ولم نجده في 12 كتاب من كتب السنة غير في رواية مين هنعرف حكم رواية الوليد بقى. هل الوليد رفع الكلام ده يعني الكلام الرشيد من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الوليد حيجي الكلام بالتفصيل طيب نشوف الحديث اللي بعد كتاب الامام سنة للبيهر مفيد الكمبيوتر ولا ايه رأيكم ها ولا كمبيوتر ايه دي اللي جايبه جايبهونا الدكتور محمود البدعة الغريبة دي جايب برض الرواية بس هنا عن مين ها؟ حدثنا الوليد المسلم شايفين الوليد المسلم تستطيع انك تنسخ النص وتلزأ في الورد وتعمل شون كتير أو الباقي الوارث الرشيد طب بص كده تاني معلش واحد يقول لي طب ممكن تدور له على اسم الخافض هيبدأ البحث خلاص الكتب اتنشرت قرات وطلعت النتيجة ومنتهى الدقة الدعوات في سنة الترمزي جاب مين رواية الوليد ابن مسلم شايفينه تابعوا هتتعود ان شاء الله <تصفيق> حدثني صفوان حدثني ايه رواية الوليد ومسلم في حاجة هذا طيب القابض البسط الخاف ما وردش كل اللي ورد في كتب السنة واللي ادخلت على الحاسب مش موسوعه واحدة يعني دية موسوعه من ضمن الموسوعات اللي عملها الازهر في موسوعه تانية عملها شركة التراث في موسوعه عملها شركة العريس يعني احنا دورنا على الموسوعات بحيث نتلافى ان كان واحد اخطا الثاني ما يغلبش وبعد كده رجعنا في ثبوت الاسم الى المراجع لا نثق في الكمبيوتر ثقه عمياء زي ما بعض الناس بيفكر لا هل الاسم ورد ولا نتأكد من الحديث إذا ورد الحديث نقول اه ورد خلاص طيب خلينا مع بعض واحد يقول طب نشوف اسم كده من الاسماء السبتة جايز ده بس ما فيش هلالتلات دول هو اللي بيجيبه جايز يجيب حاجة تانية نقول له مثلا ابحثنا عن اسم الشافي بإذن الله تعالى في القواعد اللي هنقولها هنطبقها عملي مع الاسماء بحيث تشوفوا انتوا النتيجة لان جايز اخواننا صحيح مستغربين لان ما شافوش الكلام ده ولا يعرفوه انما لما يعرف الكلام ده وشوفوه عملي خلاص هيزول الاستغراض اسم الشاف دوروا كده ها بقول انتهى البحث وما فيش نتائج انتو عارفين الغلطة فيه الياء حطيتنا ياء في النقطة ايه نشيل الياء ونحط المكانها يأمل في النقطة ايه واضح اخواننا الصورة ولا ايه ولا ليس في نقطة ايه اصلا البتاع بيدعملي شويه مشي لدي في لسه نقطتين لا مفيش طيب هو حيبان من نتيجة يعني اوووو ما شاء الله خمسة وثلاثين حديث او موضع ورد فيهم اسم الايه نعرضه صاحب البخاري رقم الحديث خمستلاف ستمائة خمسة وسبعين ودي اطرافه كلها اذهب الباس رب الايه الناس ايش في وانت والله يا اخي يعني مش عارف اقول لك ايه الادى الراجل يعني في منتهى الامانه الكمبيوتر قاعد مطوع كويس هو جاب الحديث نقول له جزاك الله خير طبعا تقنية ربنا سبحانه وتعالى سخرها لنا نستخدمها ولا نقول ان احنا ابتدعنا واحد يقول لي مثلا زي الاخ احاط 35 موسوعة احاط بما لم يحط به السلف يا ابن الحلال قدامك اهوت الواقع انا بقول لك احاط السلف ولا معاطي السلف بتقنية استخدمناها فوصلنا الى اسماء دي ودي ما كانتش متوفر قبل كده فواحد يقول لله اي بقى انت بتقول انك انت احسن من السلف والله هنعمل لك اي باس كان دماغ كد ايه اللي احاعمل وانيه طيب ده في صحيح البخاري نشوف حديث ثاني في كتاب الطب اللهم رب الناس مذهب الباس ايش فيه انت ايه الشاف صحيح مسلم اذا اشتكى منا انسان مسحه بيامين ثم قال اذهب الباس رب الناس ايش فيه انت ايه رأيك اخوانا 12 كتاب بيتقرا انتوا تعرفون احنا عملنا كم كم اسم عدد الاسماء اللي جمعناها يقارب ال 300 اسم من كلام علماء كله وفحصت جميعها فحصا في الخمسة وثلاثين موسوعة يعني اقول شافي الشاف الشاف خلي معي خليكم معي كده اخوانا الشافي هنا فيها الالف ولا مش كده هل احنا كده خلاص بحسن لا تحوش الالف ولا هذا ما صنعته فعلا وتكتب كلمة شافي الوحدها وتشوف النتائج وتصبر على انك تراجع كل نتيجة من نتائج وتخوش الياء لعل في الموسوعات التانية غلط ونسى يكتب الياء وتخوش الشين وتحط مكانها سين لعل الشخص جيه يكتب الشين كتب مكانها ايه فتعمل كل الاحتمالات الممكن تطلع لك النتيجة وانت مطمن ان مش ممكن يكون في حاجة تانية وبعد كده بعد ما تطلع النتيجة تروح تراجعها في المكتبة على المصادر والمراجع هذا والله ما صنعناه فيجي واحد لا يقدر الجهد ولا يقدر هذا الامر ويحاول يقول لك ايه كان الواحد يعني اذنب اللي بحث اسماء الله عز وجل ابتدعنا في دين الله واتينا بما لم ياتي به الاوائل وهذا الكلام كلام باطل ما انزل الله به من سلطان واشياء من هذا القبيل انا اقول والله في هؤلاء اسال الله تبارك وتعالى لنا وله نداي. هم لو عالفو عرفوا وقدروا وقاموا بما صنعناه او عملوا اللي احنا عملناه أو عاشوا معانا في التجربة أو سعدونا في أن يكون خطأ نصلحه أو نتداركه يكون الأمر أسلم وأفضل للأمة الإسلامية طيب هل فيه كتب للسنة فيها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدش من الأمة يعرف عنها حاجة لو فيه أو فيه ناس يعرفوها وباقي الناس ما يعرفوهاش هي فين لو إن كل اللي في مكتبة الشيخ الألباني موجود الآن وفي كتب ومخطوطات وفيه كتب ومخطوطات فيها احاديث محدش يعرف عنها حاجة على الاطلاق يوم ان تعلم هذه الاحاديث وتثبت فعلا لو فرد هذا وهذا صحيح ان كان خبرا نصدقه وان كان امرا ايه لكن ده اللي موجود قدان يعني اللي بيقول ان في مئة الف حديث او الف الف حديث بيحفظوا الامام البخاري طب هات لنا حديث واحد فيه اسم واحنا نقول به ده اللي وصلنا ولا يعني ذلك جزما مطلقا بأننا أحطنا بكل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يقول عاقب لكن ده الموجود دي النتيجة فكنك تظن بقى أنني بتدعي أنني بقى أحط بكل علم السنة وتحط احتمالات وافتراضات، هذا شأنك لكن ده الواقع اللي عملناه لك ونقولك لنا حديث فيه اسم ونحن نكر به ونصدقه لأن منهجنا تصدق الخبر وتنفيذ الايه الامر لكن ما دام انك انت بترجع إلى كل كتب السنة المتوفرة والمتاحة بين أيدي الناس الآن فهو ذا اللي وقدنا في 99 اسم مطلق و99 اسم مقير ووجدت بحمد الله تبارك وتعالى وهذا موجود بنصها لو في اسم احنا اشتقنا ولا ده هو مشتق وانا مش موافقك عليه اقول لك كويس نشيله ده هو حديثه ضعيف اه نشيله اخبالك ازاي طالما ده المحدثون قالوا انه ده ضعيف طالما احنا باشين على منهج اهل السنة والجماعة انه ان صح الحديث فهو مذهبي ان كان خبرا يصدق وان كان امرا ينفذ مش هنختلف اخرجوا انتم اسماء الله عز وجل للناس ونحن معكم بس يكون بشرط ان الحديث صحيح او ايه في كتاب الله عز وجل واحنا نشتلك على العين والرأس والله نحملهم فوق رؤوسهم لكن مسألة المنازعة لكي تهدم اسماء ورد في الكتاب بنصها وتخفيها عن الناس يتحمل مسؤوليتها من يفعل ذلك وانا بكرر الكلام ثاني ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى اللي ثبتت بنصها معلومه موجودة الان وهيقول لك لا دي أسماء اسماء وده منازع فيها وخلي الاسماء المشهوره اللي فيها 21 اسم كلها افعال وليس وليس من اسماء الله عز وجل هو يتحمل مسؤوليه امام الله تبارك وتعالى انا اكتفي بذلك ومعذره ان اطلت عليكم وإن شاء الله عز وجل لحظات حتى يتجمع